قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أألا تعود ملتنا أَوَ لَمْ نَكُنْ كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نعود فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس إذا ضرّا إلى ثمّ بدلنا مكان السّجّة الحسنة حتّى عفّقوا قل قد مسّ أباؤنا الضّرّاء والسّرّاء فأخذناهم فأخذناهم بوتة وهم لا يشعرون